اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب مجيء الساعة وانشق القمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان انشقاقه من اياته صلى الله عليه وسلم الحسية وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر هو يرى المشركون دليلا وبرهانا على صدقه صلى الله عليه وسلم يعرضوا عن قبوله ويقولوا ما شهدناه من الحجج والبراهين سحر باطل وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وتذب بما جاءهم من الحق واتبعوا أهواءهم في التكذيب.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 فما تغني النذر هو الذي جاءهم حكمة تامة لتقوم عليهم الحجه فما تنفع النذر قوما لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فاذ لم يهتدوا فاتركهم أيها الرسول وأعرض عنهم منتظرا يوم يدعو الملك الموكل بالنفخ في السور إلى أمر فظيع لم تعرف الخلائق مثله من قبل خش عن يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ذليلة ابصارهم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 ولما ذكر الله اعراض الكفار عن دعوه رسولنا صلى الله عليه وسلم اخبره بان الامم السابقه كذبت رسلها تسليه له فقال كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون والدجر كذبت قبل هؤلاء المكذبين بدعوتك ايها الرسول قوم نوح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 على أمر قد قدر وفجرنا الأرض فصارت عيون ينبع منها الماء فالتقى الماء النازل من السماء مع الماء النابع من الأرض على أمر من الله قدره في الأزل فأغرق الجميع إلا من نجاه الله وحملناه على ذات ألواح ودسر وحملنا نوح على سفينة ذات ألواح ومثمير فنجيناه ومن معه من الغرق تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر تجري هذه السفينة في أمواج الماء المتلاطمة بمرأة منا وحفظ انتصارا لنوح الذي كذبه قومه وكفروا بما جاءهم به من عند الله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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاذ فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر كذبت عاد النبي ههود عليه السلام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 تنزع الناس كَأَنَّهُمْ أعجاز نخل منقعر تقتلع الناس من الأرض وترني بهم على رؤوسهم كأنهم أصول نخل منقلع من مغرسه فكيف كان عذابي ونزر فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان انذاري لغيرهم بعذابهم ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد سهلنا القران للتذكر والاتعاظ فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات كذبت ثمود بالنذر كذب ثمود بما أنذرهم به رسولهم صالح عليه السلام فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر فقالوا مستنكرين أنتبع بشرا من جنسنا واحدا إن إن اتبعناه في هذه الحالة لفي بعد عن الصواب وانحراف عنه وفي عناء الذِّكْرُ الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر أأنزل عليه الوحي وهو واحد واختص به دوننا جميعا لا بل هو كذاب متجبر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر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 فنادوا صاحبهم فتعاطف فعقر فنادوا صاحبهم ليقتل الناقة فتناول السيف وقتلها امتثالا لأمر قومه فكيف كان عذابي ونذر فتأملوا يا أهل مكة كيف كان عذابي لهم وكيف كان انداري لغيرهم بعدبهم إن انا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر. انا إن بعثنا عليهم صيحه واحده فاهلكتهم فكانوا كالشجر اليابس يتخذ منه المحتضر حظيره لغنمه ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر ولقد سهلنا القرآن للتذكر والاتعاظ فهل من معتبر بما فيه من العبر والعظات كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بما أنذرهم به رسولهم لوط عليه السلام إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر انا بعثنا عليهم ريحا ترميهم بالحجاره الا ال لوط عليهم السلام لم يصبهم العذاب فقد انقذناهم منه اذ سرى بهم قبل وقوع العذاب من اخر الليل نعمه من عندنا كذلك نجزي من شكر انقذناهم من العذاب انعاما منا عليهم مثل هذا الجزاء الذي جزينا به لوطا نجزي من شكر الله على نعمه ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد خوفهم لوط عذابنا فتجادلوا بانذاره وكذبوه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 ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ولقد جاءهم في وقت الصباح عذاب مستمر معهم حتى يرد الآخرة فيأتيهم عذبها فذوقوا عذابي ونذر وقيل لهم ذوقوا عذاب الذي أنزلته بكم ونتيجة إنذار لوط لكم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 ولقد جاء آل فرعون انذارنا على لسان موسى وهارون عليهما السلام كذبوا باياتنا كلها فاخذناهم اخذ عزيز مقتدر كذبوا بالبراهين والحجج التي جاءتهم من عندنا فعاقبناهم على تكذيبهم بها عقوبه عزيز لا يغلبه احد مقتدر لا يعجز عن شيء